بسم الله الرحمن الرحيم الالف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون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 الارض يوم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهاده العزيز الرحيم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 وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ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 وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلِ الصَّالِحَاتِ فَرَجِعْنَا نَعْمَلِ الصَّالِحَ إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِن حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ لأمن ان جهنم من الجنة والناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا اننا نسيناكم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 فَأَنَّ كَانَ مُؤْمِنًا كمن كَانَ كَافِرًا لا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى لُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَنَّ الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لو قيل لهم ذوقوا عذاب النار وقيل لهم ذوقوا عذاب النار ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم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 أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين اليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم منتظر إنهم منتظرون